أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين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 أذلك خير نُزُلًا أَمْ شجرة الزخوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أَصْلِ الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين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 على آثارهم يهرعون